أمد كثيراً ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد سبحانك وبحمدك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا ومربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أحيينا بالإيمان، وأمتنا بالإيمان، واحشرنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا halalan tayyiban وشفاء ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيتها، ولا سقما إلا شفيتها، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، فييسر لنا أمورنا وشرح صدورنا. وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك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 بإلا أنت ربنا ظلمنا أفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكون ن من الخاسرين يَا يرنا يا غفور يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأبوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضيات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 أنت مولانا فصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دمك رحمة إنك أرحم أن تلوهاب ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا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 ك لا تخلف الميعاد، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك اللهم قسب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون وَمَدَّ عَنَّا بِأَسْمَعِينَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْ سَأَرَنَا عَلَى مَا ضَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصَيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغْ عِلْمِنَا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَعَدَاءَ الدِّينَ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْسُرْ